قيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله اكبر الله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 قال أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْدِلُونَ بِالسَّيئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ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 فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا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 اننكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم تجهلون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 فأنجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها جعل لَهَا رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أئلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمين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 وَالْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين